اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي باث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا الْحَقُّ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِى مَن يَشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ۚ تَمَثَّلُ الْحِمَارُ يحمل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 kum thumma turadduna ila al-ghaybi wal-shadati fayunabbiukum fayunabbiukum فَسَاوَ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راؤوا تجارة او لهوا فاضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين